الحمد لله رب العالمين الرحمن الرعيم من يوم الزين منهم إياك نعب بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات قبحا فالوريات قبحا فالمبيلات سبحا فأقضره نقعا فأقضره جزعا إن أنت من ربه وإنه على ذلك الشديد وإنه لحب الخير مشهيد أفلا يعلم إذا أحفر ما في الخبور وحصنا ما في الخبور